قال رَبِّ ان وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بِدُعَائِكَ رب شقيا وان خِفْتُ الموالي من وراء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 117. ونفشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سبيا 118. قال رب أنا يكون لي وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا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 نا وزكاة و كانت قيّة وبرّا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وَذَكُورٍ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ تَبَذَّتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا مِنْ دونهم حجابا أعوذ بالرحمن منك إن كنت تتقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت ان لا يكون لي وَلَمْ ولم يمسسني وشم ولم اكن قَالَ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله ايه للناس ورحمه منا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 قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداه من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريعا og husk, at det er عَلَيْكِ رُطَبًا der er en وَقَرِّي عَيْنًا er en مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا en أقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أُكَلِّمَ اليوم إنسيا فأتت به قوما تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت مَا ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا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 وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شكيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون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 ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا وجتبينا إذا تتل عليهم آيات الرحمن خر سددوا وبكيا Føkhol af familien, bær dig imkholfun kauna, rå, I lamentab, hvad,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 ثُمَّ melanasian, مِنْ كُلِّ ayum, أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ayum, ayum, ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ ayum, هُمْ ayum, بِهَا ayum, ayum, مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى 11. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا 12. وإذا تتلى عليهم آياتنا بيناتهم قال الذين كفروا للذين آمنوا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 مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا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 12. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.